هذه الآية الكريمة والآيات التي بعدها تدل على أن جدال الكفار المذكور في قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يدخل فيه جدالهم في إنكار البعث زاعمين أنه جل وعلا لا يقدر ان يحيي العظام الرميم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وكقوله تعالى عنهم وما نحن بمبعوثين وما نحن بمنشرين ونحو ذلك من الآيات كما قدمنا الإشارة إليه قريبا ولأجل ذلك اقام تعالى البراهين العظيمة على بعث الناس من قبورهم أحياء إلى عرصات القيامة للحساب والجزاء فقال جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فمن أوجدكم الإيجاد الأول وخلقكم من التراب لا شك أنه قادر على إيجادكم وخلقكم مرة ثانية بعد أن بليت عظامكم واختلطت بالتراب لان الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل وهذا البرهان القاطع على القدرة على البعث الذي هو خلقه تعالى للخلائق المرة الأولى المذكور هنا جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الآية وقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين وقوله فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة وقوله تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقوله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون وقوله ألم يكن طفة مني من يمنى إلى قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا وقد أوضحنا ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك في سورة البقرة وسورة النحل وغيرهما ولأجل قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بين جل وعلا أن من أنكر البعث فهو ناس للايجاد الأول كقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الآية إذ لو تذكر الإيجاد الأول على الحقيقة لما أمكنه إنكار الإيجاد الثاني وكقوله ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا إذ لو تذكر ذلك تذكرا حقيقيا لما أنكر الخلق الثاني وقوله في هذه الآية الكريمة إن كنتم في ريب من البعث أي في شك من أن الله يبعث الأموات فالريب في القرآن يراد به الشك وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فانا خلقناكم من تراب قد قدمنا في سورة طاها أن التحقيق في معنى خلقه للناس من تراب أنه خلق أباهم آدم منه ثم خلق منه زوجه ثم خلقهم منهما عن طريق التناسل كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب فلما كان أصلهم الأول من تراب أطلق عليهم أنه خلقهم من تراب لأن الفروع تبع للأصل وقد بينا في طه أيضا أن قول من زعم أن معنى خلقه إياهم من تراب إنه خلقهم من النطف والنطف من الأغذية والأغذية راجعة إلى التراب غير صحيح وقد بينا هناك الآيات الدالة على بطلان هذا القول وقد ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أطوار خلق الإنسان فبين أن ابتداء خلقه من تراب كما أوضحناه آنفا فالتراب هو الطور الأول والطور الثاني هو النطفة والنطفة في اللغة الماء القليل قال المؤلف رحمه الله والمراد بالنطفة في هذه الآية الكريمة نطفة الملي وقد قدمنا في سورة النحل أن النطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة خلافا لمن زعم أنها من ماء الرجل وحده الطور الثالث العلقة وهي القطعة من العلق وهو الدم الجامد فقوله ثم من علقه أي قطعة دم جامدة ومن إطلاق العلق على الدم المذكور قول زهير إليك أعملتها فتلا مرافقها شهرين يجهض من أرحامها العلق الطور الرابع المضغة وهي القطعة الصغيرة من اللحم على قدر ما ينضغه الاكل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله الحديث أيها المستمع الكريم كان هذا ما سمح به وقت اللقاء وسوف نكمل إن شاء الله بقية تفسير الآية وقوله تعالى مخلقة وغير مخلقة في لقائنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته